...van I uh you. -huh. Soms in orde brengen. En dat is wat ik wilde فإذا جاءت القوام المكر كبرا يوم يتذكر الإنسان ما سعى وكلية الرحيم لمن يرى فأما I'm uh -huh.